من زعلك في عيونك السود نظرة لا شفتها حسيت بالحزن باليارس من زعلك طاحك من الليل القمراء وخلط طريق من المواعي والناس من زعالك في عيونك السود نظرة لا شفتها حزت بالحزن بالياس من زعالك احت <Szor> خل من زعلك في عيونك السود نظرة لا شفتها حسيت بالحزن بالياس من زعلك طاحت من الليل القمراء وخلط طريق من الموعد والناس من زعالك في عيونك الزوت نظرة لا شفتها حزت بالحزن بالياس من زعالك صاحت من الليل القمرا خلى من المواي وقلنا له أنا بالله شوفي بمرة وأنا عتذر للجدل الدر للماس أبا عتذر لنجومها في المجرة لجد الرموش اللي على دمع راس هو أنا بالله شوفني مغراس وأنا تضر للجدل الدّرر للمات أبعت تضر للنجومها في الماجرا لجل الرموز إلي على الدم حرار عبيبتي أرجوك في القلب حسرا كافي زعل أشغلت الفكر هو والله لو تدري هالحب جمرى بين الضلوع تشغل من حر يا لن حبيبتي أرجوك في القلب حسرا كافي زعل أشغل في الفكر هاجاس والله لو تدري هالحب جمرى بين قلوع من حرب الانفاس من زعاد لنطايع فيه عبره وما حدن سال وش فيه ما قال لا بس هذا الهوى الله يكفيني شر بعيش حساس وباموت حساس يرفع في عبره محب نسى وش فيه ما أكل. لا با هذا الهوى. الله يكفيني شره بعيش احسنه السود نظرة لا شفتها حسيت بالحزن بالياس من طاحت من الليل قمره خلط طريق